ناهم في اليمن وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الرهلاقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا التاهين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينزلون فمستوعم من قيام وما كانوا متصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيديهن وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن